مدناش مشكله وقفنا عندها وقفنا مع نفسك خدنا مع نفسك لسه نمع نفس خدنا طلب العلم في المسجد آه يعني وقفنا عند طلب العلم في منزلنا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا في كتاب معالم في طريق طلب العلم الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله وموعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع طالب العلم في منزله, العلم في منزله. قال الشيخ طالب العلم كالغيث أينما حل نفع وأطول مكثه في منزله لذا لزاما أن يكون نفعه واضحا جليا في منزله وينبغي له أن يتفقد أهله بمسائل العلم فيما يحتاجون إليه لأنه جاء من تعليم غيرهم طلبا لثواب إرشادهم فخاصته ومن تحت نظره آكد لأنهم رعيته ومن الخاصة به كما سبق في الحديث كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته فالشيخ يتكلم كلام فغاية الأهمية هو ان طالب العلم بعضهم يعني يعلم الناس ولا يعلم أهل, الـ أهل, الـ أهل البيت وفي نفس الوقت هو مطالب أن يعلمهم كما يعلم الناس ونحن قلنا المره اللي فاتت أنه يعلم الناس أول حاجة ما لا يسعى لإيه ما لا يسعى المسلم جهله سواء كان في مسائل العقيدة أو في مسائل العباد قلنا مسائل العقيدة أن يعلم الناس التوحيد إجمالا اللي هو التوحيد وما يضاده من الشرك ده تعليم العقيدة إجمالا التوحيد وما يضاده من الشرك ومعه الإيمان بالقضية الستة قضية الإيمان الستة لا إيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيري وشر تعليما إجماليا تعليما إجماليا ده كله اسمه تعليم واجب. نفس الحكاية بالنسبة للفقه تعلم الوضوء والاغتسال والتيمم والصلاة وبنسبة للنساء خصوصا مسائل الحيض والنفاس ومسائل الخاصة بالنساء فبلا شك ان هذا كله يعني لابد ان يبدأ به طالب العلم في في منزل ويقول الشيخ فليحرص على تعليم الصغار قولا وفعلا وليحرص على تطبيق السنة امامهم ليرسخ ذلك في أذهانهم ولعل هذا من أنفع أساليب التعليم لهم فكم قد حفظ الصغار أقوالا وأفعالا يرونها متمثلة في آبائهم وأمهاتهم صباح مساء وليحذر كل الحذر من سوء الخلق وعدم إظهار الموده والتحبب فإن ذلك من أعظم المنفرات عن ذاته وعلمه روى يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال السيء الخلق اشقى الناس به أشقى الناس به نفسه التي بين جنبي هي منه في بلاء ثم زوجته ثم ولده حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فيفرون عنه فرقا منه حتى أن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة وإن كلبه لا يراه فينزوي على الجدار حتى إن قطه يفر منه يعني ده الراجل ما سبش لأي إنسان ولا حيوان الله مستعى نفسي العالم الولاد وطبعا في جزء مهم جدا برضو بنوص به الإخوة بالنسبة للأولاد يعني إن أنا شايف أن أنفع الأساليب في تربية الأولاد بالنسبة للأقوال أن أنا لا أتكلم بسوق فالابن لما يعمل المشكلة يقول مثلا اللفظ غير جيد اقول له انت شفتني قبل كده بقوله يقول لا خلاص ما تقولوش ثاني فخلاص انا مسكت نفسي ضبطت نفسي جيدا يعني فبيلى شك على طول الولد يعمل ايه يتربى على ذلك لكن لو سمع مثلا انا اسف قال له بيقول واحد يا حمار تمام فمعروف ان الحمار يصف بالغباء والبلاده والكلام ده او واحد بيقول لزوجه كلمة بيشتمها باسم حيوان تمام ف المترتب على ذلك أن الولد يلتقط مثل هذه الألفاظ ويبدأ يقولها ويرددها حتى ولو مش عارف فده مهم ده بالنسبة للقول أن الإنسان لا يتكلم بسوء أي لفظ فيه سوء أو حتى لفظ مخالف للمرؤة يعني إنسان ممكن يقول له واحد لفظ ولكن هو مش حرام لكنه مخالف للإيه؟ للمرؤة فينبغي عليها أن لا يفعل ذلك كده يستطيع أن يضبط الأولاد وزوجة من حي من من من ناحية القود لكن للأسف بعض الناس بخصوصا يعني ومنهم الإخوة يعني ممكن عندما ينفعل يتكلم بألفاظ سيئة ممكن يقول الألفاظ مثلا مش جيدة فبلا شك ده بيخلين ينزل من نظر المرأة ونظر الأولاد والأولاد لو مش فهمين خلاص تعودوا على أنهم يعني من الممكن أن يتفوهوا بمثل هذه الألفاظ لأن القدوة قد تلفظ إيه تلفظ بها يعني من ناحية الأفعال نفس الحكاية إن هو سأفعله بقى في صلاته في قيامه في نومه في التعامل مع الزوجة التعامل مع الجيران مسائل بقى أنه يكون في البيت وحد يكلمه في التليفون ويقوله أنا مش في البيت الحاجات بقى اللي هي إيه؟ اللي هي من الجرائم اللي بتحدث من الأباء أو الأمهات ويكون الأطفال يعني إيه؟ يجلسون يستمعون أو يرون مثل هذه المشاهد، هذه الأشياء قاتلة إذا أردت أن تقتل طفلا أو طفلا فتكلم أمامه بخلاف الحقيقة إن طبيعة الإنسان يعني أي واحد ملتزم جديد مش بيحس جداً لإخوة دول ملايكة هو كده شايف إن لازم في مثالية وبيتعامل مع كل موضوع بإيه بنوع من من المحبة الشديدة لإبني شايف إن في هذا النجاة وفي هذا الجنة نفس الحكاية الطفل يرى أن الأب والأم هم المثال والقدوة يعني لازم يكون فيهم مثالية فما ينفعش مرة يشوف واحد فيهم بيتكلم عن واحد بطلاقة غير جيدة أو أن يقول أنا مش موجود أو أنا مش في البيت وهو في البيت مثل هذه الأشياء تقتل الإيه؟ الأطفال قتلا يعني إيه؟ قتلاً يعني لا يجد أثر ذلك إلا في الإيه؟ في المستقبل فالأمر ده مهم جدا في بلات الأهمية ويقول الشيخ فليحذر المسلم من سوء الخلق وليكثر من الدعاء المأثور اللهم هدني لأحسن الأخلاقي لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت غير ذلك بما ورد في هذا البعض صحيح أخرجه الإمام مسلم. ثم قال الشيخ أسوق لك شيئا من الأحاديث والآثار في حرص السلف على أهلهم وأولاده قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تعليم الرجل أمته وأهله ثم ساق إسناده إلى أبي موسى الأشعري رجل الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أما فأدبها فأحسن تاديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران والشاهد من الحديث قوله ورجل كانت عنده أما فأدبه فإذا كان الرجل يؤجر في تعليم أمده فكيف بتعليم أولاده وأهل بيته ومما يدخل في تعليم الصغار تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في موقف مأموم من الإمام وذلك عندما وقف ابن عباس رضي الله عنهما عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ صلى الله عليه وسلم بأذن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجعله عن يمينه والحديث مخرج في الصحيحين حتى أنا كلكم أكيد عرفين وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فكونوا فيهم وعلموهم أي تعليم الأهل يعني. وقال الإمام البيهقي رحمه الله باب على ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة، ثم سقى إسناده وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في السن الكبرى للبيهقي علموا الصبي الصلاة ابن سبع ابن سبع سنين وضربه عليها ابن عشر، وقال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. ما جاء في تعليم الرجال أولادهم ونساءهم والسادات عبيدهم وإماءهم وساق آثارا منها أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لرجل أدب ابنك أدب ابنك فإنه مسؤول عن ولدك ما علمته يعني إيه آه، فإنك مسؤول عن ولدك. لا ده في حاجة بقى كمان أعمق من كده. الأول الولد الأول بالذات، إذا أدبته وربيته فهو مسؤول عن بقية الأولاد. خلاص، يعني عنده ولد كبير ووو وربته ربيا جيدة. يوم الولد ده هو اللي ربي أو يساعد في تربية بقية الإخوة. نفس حكاية مع البنت ها؟ طيب إن شاء الله <تصفيق> بنبارك. وبرضه سبحان الله اللي عنده بنت لما تكبر شوية هي نفس الحكاية هي اللي بتربي بقية بقية البنات لذلك والله الأمر ده احنا بنربيش يعني أو يعني انا اقول عموما اللي شايفه ان الغالب ان احنا بنستعمل نفس اساليب اهلنا بس بقية معها شوية كده جزاك الله خيرا بارك الله فيك الدكور الايه الاسلامي فاحنا محتاجين يعني نتعلم كتعليم فعلا وسائل تربية الاولاد خصوصاً الأولاد فعلاً اللي هم أو أول الأولاد سواء كان بنين أو بنات ده يساهم وساهمة كبيرة في تربية البيت كله يعني الابن الكبير مثلاً لو إنه لا يتلفظ بلفظ المحرم مثلاً أو لفظ فيه مخالفة للمرؤة لانه تعود ذلك منك طبيعي اللي بعده بيعمل إيه؟ دايماً هلس بأنظام في البيت بخداف الأولان لو إيه بيتكلم ممكن يشتئ ممكن يقول الصغير هيقلده وتيجي تكلم الصغير يقول لك إيه؟ طب ما فلان بيقول يعني ما عنيش يعني ربيل أو تجيز تشطر ده معنى الكلام يعني فهو القدوة ده سواء كان في الولد الكبير أو في الأب أمر في رفغة الأهمية يعني وهو مسؤول عن برك وطاعته لك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أنه لا نأكل الصدقة ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في في فوائد هذا الحديث جواز إدخال الأطفال المساجد وتأدي بهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم من تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك لا كما يحدث في مساجد العام خصوصا أول ما يدخل أولاد في المسجد يتم طردهم من من المسجد لأنهم طبعا يقومون بالعبث وصدقهم عالي فبلا شك أن أول طفل لما يجي المسجد أول مرة وصوته عالي من الممكن أنه ربيه مرة في مرة في مرة هيتعود على سمت المسجد وهيبدأ صوته يقل وفي الآخر بدل من أن الأولاد يخرجوا إلى الشارع هو في مسجد في بيته من بيوت الله فأيضا ده من ضمن المشاكل التي تقابل, تقابل الأولاد في المساجد إن كثير جدا من العوام هو يظن أن المسجد للصلاة فقط لكن المسجد كما قلت في المرة السابقة للصلاة والدروس والتربية والشغل الخاص بالنساء والكتاتيب وحفظ القرآن كل حاجة المسجد فيه كل هذه كل هذه الأشياء والله يعرف من أول بس ما إيه ما برضو أنا عمدي نقطة أنا شايف إن في أي سنه طبعا لا ب بس بشرط إنه هو يبي عارف ابنه يعني مثلا عندي ابن لو جبت المسجد هيعمل دوشة كبيرة قد وبتعلمش بالسهولة يبقى أصبر عليه شوي في ولد ممكن يكون عنده ثلاث سنوات وما شاء الله لو أعدته في مكان ما بيتحركش فده أجيب لأن أنا في الآخر برضو عايز أعود على أولادي من الصغر لأن علاقتهم الأولى خلاص كده المسجد ده بيت بيوت الله وهذا البيت له أداب خلاص الأداب إيه يبدأ بقى أقوله كيف تدخل إلى المسجد أقدم الشمال ولا اليمين طب قدمت اليمين طب وبعدين بعد ما أقدم هقول إيه هقول للذكر الفلاني طب لما أدخل جوه إيه اللي ممكن أعمله داخل المسجد كده إن أنا ممكن أتوضى وعند صلاة ممكن أن أمسك المصحف وبصلي بالطريقة الفلانية الكبير الصغير بيحترم الكبير والكبير بيوقر الصغير أقول له الحاجات دي حتى لو على إيه على فترة من الزمن يعني بس ما ينفعش أنا أجيبه في المسجد دون أن يعلم أدام المسجد برضو كثير من الناس يلا يبني عن المسجد وكأن المسجد عقوبة يعني مثلا يكون الابن بيلعب وعمل دوشة في البيت طب تعالي بقى على المسجد يقول له كده هو الأسلوب نفسه يعني ايه بيبقى بيتحط في الزهن خلاص زي ما تيجي تعاقب واحد تقوله طب قوم صلى ركعتين عقوبة ليك خلاص كده فبقى ايه صلاة ركعتين بقت عقوبة ده انا عايز ارغبه في الـ في, الـ في الامر ده يعني فنفس الحكاية الولد عندما اقول له تعال معي للمسجد لابد يكون الاسلوب في تحبب لكن اسلوب المنفر ان هو عشان عامل دوشة في البيت يلا يبني على المسجد فبقى في زهنه ايه إن المسجد ده هو ده اللي بيحرمه من اللعب تمام وكثير جدا من التجار حرموا أولادهم من الشغل معاهم في التجارة خلاص أو في الصنعة التي يعني هو ماهر فيه أو في الفلاحة أو في أي حاجة ليه بياخد ابنه قصرا إلى هذه التجارة أو الصناعة أو الفلاحة ويكون ده بديل للعب وبديل للمرح اللي هو فيه لكن هو لو أفهمه إن الأمر ده هو تتعلق بيك كشخص وأنا عايزك تبقى أحسن الناس هو لو أقولك أنا عايز أجي أقوله أنا مش هادر أجيبك إلا ما تكون أنا خاضر المسئولية وهو اللي يمنعه بحيث إن هو يكون عنده رغبة شدة في العمل يوم يجي لكن معظم الناس بيبقى يريد أن يأتي بأولاده قسرا يقول هذه التجارة العظيمة سيبها المين المحل ده هسيبه المين الأرض دي هسيبها المين تمام فيبدأ عايز يجيبه بالعافية يوم ينفر منه وأيضاً دي هذي من الأساليب اللي أيضاً تقيه يعني أساليب غير طربوية بيساهم فيها كثير من الناس في إبعاد الأولاد عن المسجد أو عن العمل ب... بإنه هدف وساعتها أن يمنعه من اللعب برضو يعني كلمة عن الماشا كده الولد لغد سن يعني 13 سنة لازم يلعب كمان ولازم يلعب كتير كمان هو ده سن الايه سن اللعب فما ينفعش ان انا اشوف الولد بيلعب كتير ان معناها ان الولد ده معلش بايظ او مش نافع او مثلا ملوش في القرآن لا انا بقى احاول ان انا احببه في القرآن واحببه في المسجد واحببه في الاخوه واحببه في الطاعة ده المحاولة بتاعتي لكن هو بيلعب كثيرا هذا هو سن الايه سن اللعب فما ينفعش ان انا اتعامل مع اللعب انه ايه انه لهو وخلاص له في حق مثل هذا الطفل هو الشيء الذي يسعده فعندما تحرمه من هذه السعادة هذا يترطب عليه أثر سلبي أثر سلبي إيه إيه البديل لهذه السعادة البديل للمسجد يحبش لهذه البديل يروح الشغل مع والده مش يحب الشغل البديل يمسك المصحف ممكن يحبش مسك المصحف بعد كده وهكذا فعندما تحرم إنسان من شيء لازم تبجل له الشيء الآخر وتزينه وتحببه يعني مثلا بيلعب في البيت تقوله طب أنا هنزل أنا وانت هنروح المسجد المسجد نطلع ونروح على الحديق خلاص هيحب المسجد جدا لانه بيتبعه لأيه الحديق بالوقت هيحب المسجد ويسيبه الحديق هو ده الاسلوب يعني. لكن مينفعش ايه البيت بقى المسجد فبيحدث عند ال عند الاطفال هو مش طفل هو في الاخر فاهم برضو اللي بيحصل لكن على قدر العقل بتاعه في الاخر بقى بيقارن تمام كده يقارن ايه زي بالظبط كده اللي قارن انا في الجيش يبقى هتبهدل تمام انا في الشرطه يبقى انا ظالم بقى في ان حاجات كده معينه بقت مقارنه بعضها ببعض يعني بسبب هذه الاحداث التي ايه؟ تحدث امامنا كل يوميا برضه أنا عندي رأي واضح غيرت الوضوح أنت ابنك من أول ما بيبدأ أربع سنوات بتبدأ تتعامل معها تحفظه ممكن تلاقي ابنك ما هوش يعني سريع في الحفظ أنت لو أجبرته لن يحفظ وإذا حفظ هينسى وهي مواهب سبحان الله ممكن تلاقي عندك ولد في تانية ابتدائي تالت ابتدائي ليكتب تعبير صح؟ هو واحد في سنوي لا يستطيع أن يكتب موضوع تعبير يبقى أنا كده أبقى ذكي على طول قوي عندما أراه بيكتب تعبيره يبقى أبدأ أمشي في السكة دي وأقومه وخليه يعرف ألفاظ كتيرة وترادفات عشان يبدأ يستخدمه مرة وأكلم واحد خبير في اللغة وخبير في البلاغة وخبير في مش عارف الشعر أقول له أتصرف إزاي مع السنة ده لان شاهد ابني ماشي في السكة أنا عايز في الآخر يبقى بيعبر بدل ما يبقى لبرالي ولا علماني يبقى راجل مسلم ويكتب كتابات فيها يعني, يعني تبني ولا تهدم خلاص؟ لقيت ابن ثاني ما شاء الله الربع ربع ساعة كن مخلصه واحد ثاني ونصف صفحة يقعد فيها يوم فالنص صفحة يوم ده هتنتهت هترهقه وفي الآخر مش هيحفظ وانحفظ هينسى بكرة هذه ملكات يبقى احنا من الأول اه بنحاول مع الصغير الضغط الشديد أنا بقوله الضغط الشديد ما هوش مش فائدة كبيرة لحاجة اه هو زي ما هيمشي معاك زي ما انت عايز لكن هيجي في وقت هيفلت منك بالكليه فلازم نحافظ برضو على الايه على المعنى ده يعني مثلا مش انت تجد بعض الاولاد بيحب اهل ابوه واحد تاني بيحب اهل امه تمام كده فما ينفعش لما ليه يحب اهل ابوه اروح ضغط عليه عشان يحب اهل امه تمام كده لكن انا احببه في اهله هو ماشي مع اهل ابوه كويس جميل لكن اقول له انت اصلا ما انتش ما انتش كويس انت قليل الاصل ليه عشان بتحب اهل ابوك وما بيحبش اهل امك ما هي دي بقى القتل في التربية خلاص ده هو عمل حاجة موافقه للشرع البر بس ممكن يكون بحب انا ابو عمه كريم جده بيعمله كويس بي... واهل امه ما بيتصرفوش كده قوي العكس يعني خلاص انا البديل بقى ان انا احاول واحبوب في اهل امه ومش عارف ايه اتكلم معهم بحيث ان هم يطلبوه في التليفون تيجي تلعب مع محمد تلعب مع حسين يوم الدنيا تمشي لكن اللي بيحصل ان انا ممكن ايه عايز اكرهه على شيء هو سبحان الله مش الموهبه معاه مش جايبه كده لغايه دلوقتي فما ينفعش الاكراه عليه ويضرب بقى من ذلك كثير جدا يعني فيه اطفال يعشقون الكرتون تمام كده ممكن يقعد قدام الكرتون مثلا لو سيبته عشر ساعات متواصلة ما يذهبش الكلام ده صح لا مو الصح غلط طيب انا عايز بقى ان انا ابعده عن الكرتون ده هعمل ايه احنا بقى مش فضيه خلاص فاحنا بنعمل ايه بريع دماغ عشان الولد ما اعملش مشاكل تحطه فين الكرتون احسن من الشارع صح لا انا المفترض مربي عايز اربي اولادي فانا بجتهد ان انا ابعده عن هذا الكرتون يبقى لازم انزله برا البيت طيب كده يبقى شو بقى هل ينفع حضانة هل ينفع يروح مع ولد عمه ولد خاله يلعب ويجري بدل ما يفرقع يعني مم في الآخر مش عايزه يتعلق بالكرتون تعلق ايه تعلق شديد في واحد مش بتعكرتوب خالص بتاع بتعشق على الحيطة راسكته وكسر إزاز ويقطع الهدوم ومع أي حاجة في ايده إلم يعند شغبة على أي حاجة تي تقوله جيب له, له كرتون إن شاء الله رب يكون حاجة على أعلى مستوى ولا يشغل دماغه فيه دي حياة موهبته كده هو مش تخريب ولا حاجة هو متحرك عنده زي بقولوا ايه شحنة زيادة حركة زيادة طب ده محتاج ايه محتاج لازم اودي مكان واسع يجري فيه يتخبط فيه يهدى عشان يهدى شوية ان البيت مش هيسمح البيت اي بيت عندنا مهما كان في الاخر احنا طبعا اسادزة نجيب انترهين ونجيب تلجة كبيرة ومم لو في حتة فاضي في البيت اقولك نحط هنا ترابيزة تمام لا احنا المفترض في البيت على الاقل يكون في مكان واسع شوي عشان يلعبوا فيه م احنا بيوتنا كلها ضيقه فلازم هنعمل ايه غصب علينا نخرج الولد بره البيت اجتهد في كده عشان هذه الشحنة اللي عنده بتعمل ايه فهمتي يعني الواحد قاعد يقرأ شويه كل داخل خمسين مره خلاص يا ابي عايز كذا اعمل كذا خلي كذا اكتب لي دي بصلي على دي طب وبعدين طب لازم اشغله وانا بقى قاعده لا بحل ومتضايق ما احنا اغلادنا بيعمل كده انا قاعد مش عارف اقعد ولا اقرا كلمتين وفي نفس الوقت هو مش هيسكت هو طفل وكل شوية لازم يدخل لي الحل يبقى انا شفته حل الحل اه ممكن اوديه عند جدته عند خاله عند عمه هبذل مجهود شوية بس ده هيحل مشكلته فاحنا بنقول كل ش... كل طفل يبقى ليه طريقه معينه بي... بي... في واحد ثاني اطفال بساكن جدا وطبعا ده قليل يعني دولت كده تحطه في مكان ما يتحركش منه خصوصا من البنات في يقول لك ده تربيته مريحة و وهو تريد تبريحة النهاردة لكن لما يكبر يبقى بالغ يبقى عنده مشكلة ثانية معظم اللي بيبقى هادئ وغير ده ما يكبر بيجيله فصلة المراقة بيحصل له نوع من أنواع ينفتح يعني. فالمقصود إحنا على حسب كل طفل ونبدأ نتحرك معاه. القهر لا الغزب لا محاولة الإفهام معنى ش هندخل في الأطفال شوية وفي نقطة مهمة بالنسبة للأطفال في البيت احنا لو علمناهم ان في حدود لكل حاجة هيتعلم ما ينفعش ندلع حد بمعنى اه اشيله و احبه دماغي معاه مش بشكل خالص هو ده الاصل لكن نوم الساعة 8 يعني نوم الساعة 8 بيتدلع بيعيط في حطة هتنام الساعة 8 قفل الباب و النور حتى لو مش هينام بدان مرة فمرة فمرة بقى نوم الساعة 8 خلاص ابي ما يفتحش عليه الباب تحت اي ظرف ما يفتحش عليه الباب هي هيفتح طبعا مرة واثنين وعشرة هفضل وراه لغايه ما يتعلم انه ما يفتحش الباب تمام كده يبقى احنا بنحط اطار للبيت ونظام للبيت انت نفسك ما تخالفوش يعني ما تجيش مره ساعه تقول له طب طب سيبيه يدم يقعد معانا ساعه لا يتعود على الايه هيتعود ده ما فيش منه مشكلة لان في الاخر هو الطفل على ما تعوده بس انا اعوده على الشيء اللي يطيقه هو فعلا يطيق كده ممكن يثق ان هو ينام بدري يثق ان هو ما يدخلش على ابوه هني يثق مثل هذه الاشياء اما القهر او الغصب انه يحفظ كل يوم او يقرأ كل يوم او يخرج كل يوم او يتفرج كل يوم ده امر طبعا ايه امر على خلاف طبيعته فهيبقى اثره سلبي فننتبه جدا لمثل هذه الايه الاشياء يعني وقال ابو بكر المروزي دخلت على ابي عبد الله فرأيت امراة تمشط صبية له فقلت للماشطة بعد وصلت رأسها بقرامل قرامل زي اللي الحاجة اللي بيصوله بعض الشعر اللي لأماجدي. فقالت لم تتركني الصبية قالت إن أبي نهاني وقالت يغضب فانظر رعاك الله كيف أثر تعليم الأب في هذه الصغيرة ولا غرابة في تأثرها بتعليم أبيها له فأبوها هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الماوردي، وقال بعض الحكماء بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال والله المستعان. هذا <تصفيق> بدل إيه؟ دخول زيات. بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال بالوقت أنت أمتى بتروح البيت؟ اللي بيروح شباب النهار بيعايز ينام ساعة كده عشان عنده شغل عنده مشاوير وبتال طب بيروح امتى بالليل ده روح مثلا يعني ده وراجل كده وده روح تمانية وتسعة المفترض اللي يكونوا يناموا اترابيه وامتى هم الصبح رايحين المدرسة ف... فممكن نقعد باليوم واتنين وتلاتة الواحد مشوفش أولاده فعلا يعني فدي بقت يعني مشكلة كبيرة يعني ربنا يحفظنا ويحفظ أهالينا وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يوقظ هذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وعن علي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا قال رضي الله عنه علموا أهليكم الخير وقال سعيد بن العاص إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد خضيت حقه آه. آه. وزوجته آه. آه. يعني كذا حق حج حقكت يعني حججته وزوجت فقد خضيت حقه وبقى حقي عليه وعن اللي جا بقى كلام الجميل عن Malik Ibn Anas قال كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن سبحان الله يعني يعني بعد لما بيسمع الكلام اللي بيقولوا المتشيعين والرافض هم يعلمونهم بغض ابي بكر وعمر لذلك هم فرق كبير بينهم وبين السلف الصالحين كان السلف يعلمون اولادهم حب ابي بكر وعمر كما يعلمون السوره من القران وبواب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بقوله باب من قال ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث ثم ساق بأسانيده إلى عبد الله بن داود أنه قال ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث وكان يقول ليس الدين بالكلام إنما الدين بالآثار وقال الخطيب أيضا من تألف ولده على سماع الحديث ثم ساق إسناده إلى النضر بن الحارف قال سمعت إبراهيم ابن أدهم يقول قال لي أبي يا بني اطلب الحديث فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم فطردت الحديث على هذا ومر رجل بالأعمش وهو يحدث فقال له تحدث هؤلاء الصبيان فقال الأعمش هؤلاء الصبيان يحفظون عليك دينك أي ممكن أخيه يسمع لي يسمع كلام الخطيب البردادي ويقول إني بعض السلف يعني كانوا يكرهون الأولاد على سماع الحديث تمام؟ لابد أن ندري يعني نميز بين بيئتين بيئة يذكروا فيها اسم الله فيش فيها أتاري ولا نت ولا فيديو جيم ولا مش عارف الحاجات الكثيرة ما يعرفش أسميها ومدرسة و... ولعب ليل ونهار وبين هذه البيئة التي كان فيها الشرع هو الذي يحكم وان اي واحد من اهل العلم عندما مسلا يسرد مشايخه ممكن ما يقلوش عن الف شيخ الف شيخ وشيخ تمام كده فتلاقي فلان الفلاني ما يعد المشايخ يقول لك في العروض وفي الطب وفي كل حاجة عشرات تمام فهناك فرق بين الايه الاثنين يعني فما نلاقي ولد ابو بيكره على سواع الحديث والتاني اعلى الجمهور في مدرسة بيلعب بالبتاع اللي هو الايه اللي مش عارف بتاع بتلعب في جيمز او حاجة زي كده فبيرى ان هو خارج التاريخ تمام فاحنا نعمل مع كده بس يحتاج الى ايه انا قلت تحبيب ما فيش لكن زمان اللي كان في الكتاب يروح الكتاب هو ما كانش بيسمح حديث يبقى اخو اللي جنبيه بيعمل ايه بيسمع الحديث فالبيئة لها اثر كبير في ايه في في ذلك يعني الا اذا كنت تجلس في مكان مثلا في صحراء او مكان يعني قرية ما فيش فيها هذه الملهيات ماشي كساعة هيبقى الكلام ممكن يكون مناسب شوي لكن احنا كلنا بنسكن في اماكن حضر يعني كل في آخر الصفحة وكانوا يفرحون بسماع سماع أبنائهم للعلم من العلماء والقرب منهم. فقد جاء في ترجمة عبد الله بن سليمان بن الأشعث أن أول شيخ سمع منه هو محمد ابن أسلم، وسر أبوه بذلك لجلالة محمد ابن أسلم. ومن الطرائف في هذا ما جاء في ترجمة عبد الله بن سليمان بن الأشعث أيضاً أن أحمد بن صالح أحد الأئمة. كان يمنع المرد من حضور مجلسه ثم بدون لحيان فأحب أبو داود أن يسمع ابنه منه أو يسمع ابنه منه فشد على وجهه لحيه وحضر فعرف الشيخ فقال أمثلي يعمل معه هذا فقال أبو داود لا ينكر علي سوى جمع ابني مع الكبار فإن لم يقاومهم في المعرفة فأحرمه السمع. سبحان الله. ومن السنن النبوية التي يستحب تطبيقها في المنزل صلاة النوافل. ومما يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أنس أفضل صلاتكم في بيوتكم في بيوتكم إلا المكتوب. وفي لفظ آخر أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر تطوعه في منزله. وكان كثير من العلماء لا يتطوعون في المسجد وكان الإمام ابن قدامى رحمه الله تعالى لا يصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته اتباعا للسنة وبكل حال فأداء التطوع في البيت فيه مصالح كثيرة منها إحياء السنة النبوية في ذلك وأيضا فإن صرات المرء بعيدا عن أعين الناس قد تكون أكثر إخلاصا وأجرا قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 صحه الشيخ وفيه من المصالح التربوية تأثر أهل البيت وبخاصة الصغار برؤية والدهم يصلي على مرأة منهم وانطباع تلك الصورة في نفوسهم خاصة إذا كان الوالد محافظا على إحياء هذه السنة ولذا يلاحظ على بعض الصغار أنهم يحاكون والدهم في صلاته، فتارة يصفون بجانبه، وتارة يأتون ببعض هيئات الصلاة وحدهم. ويقال أيضاً في مقام تربية الصغار. وطبعا بالنسبة للصلاة، إحنا يعني ورده إذا كان الأخ يعني يعلم أنه إذا خرج من المسجد دون أن يصلي طوعاً، أنه لن يذهب إلى البيت، فطبعا يستحب أن يصلي في الإيه. يصلي في المسجد خصوصا بقى اللي مثلاً يشغل عنده شغله عارف إنه مش مروح له مثلاً المغرب والعشاء مثل هذه الأشياء ويقال أيضاً في مقام تربية الصغار أن مما ينفع الصغار كذلك تعويدهم على بعض الأدب والسنن المستحب مثل الأكل باليمين والشرب باليمين والتسمية عند الأكل والشرب والحمد بعدهما يعني ما شاء الله نا في أولاد باقي دايما كده كل شوية بسم الله أقوله وآخره تعود على ليه فلازم قبل ما يبدأ الأكل يقول إيه يقول له بسم الله يعود على بسم الله وطبعا يعني هو الأصل الواحد لا يسمع من بجواره ويقول بسم الله لكن في التعليم لا في التعليم يجوز أنه إيه أنه يسمع لذلك أول ما يأكل وجابه الأولاد يقول بسم الله بصوت عالي تمام زي ممكن نعلم الناس الأذكار بصوت عالي عند التعليم فقط يعني وكذا دخول الخلاء مقدما رجله اليسرى مقدما اليمنى عند الخروج قل مثل هذا أيضا في تلقينهم بعض الآيات والأحاديث وبخاصة التي يتكرر قولها لترسخ في آذانهم أذهانهم كبعض أذكار النوم والاستيقاظ من النوم وطبعا إذا كان في ذكر قصير يبدأ يستحب أن يبدأ به يعني مثلا نعود الأولاد حتى في حفظ الأحاديث بل أحديث التي تحفظ الحديث القصار خلاص كده يعني مثلا يقول مثلا المسلم من سلم المسلمون من اللساني هو يدي. يعني ما يكملش أكتر من نصف سطر خلاص مثلا يقولوا إيه الحديث مثلا لا ضرر ولا ضرار يعلمه أن لا أضر أحد ولا أحد يضرني تعليم خفيف كده يعني فنختار اللي كلمتين ثلاثة أربعة لكن ما يختارش بقى إيه يعني الأحديث الأخرى اللي تحتاج إلى إنما الأعمال بالنيات بس رأسنا كامل وإنما لكل مريم ما نوى ما كانت هجرته إلى آخره مين الطفل اللي هي إيه؟ اللي هيحفظ ويفهم مثل هذه الأشياء يعني. وقبل ذلك ومعه وبعده تعويدهم على نطق الشهادتين قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام الله فإذا كان وقت نطقهم فيلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وليكن اول ما يقرع مسامعهم معرفه الله سبحانه وتوحيده وانه سبحانه فوق عرشه ينظر اليهم ويسمع كلامهم وهو معهم اينما كانوا وننتبه ايضا الى مثل هذه الاشياء يعني برضه بعض الاطفال يسال يقول لك أينما كانوا فين ويبدأ يدور أين ربي فلازم يعلمه برضو أن الله عز وجل يطلع عليك وأنت لا تطلع عليك. ليه مش لازم كل سؤال يب عليه إيه عليه إجابة لأن قد لا تحسن الإجابة تمام كده فالأشياء التي لا تحسن فيها الإجابة لا تجيب اسأل ثم إيه ثم أجيب لأنك أنت ممكن تجيب إجابة تظل علاقة بذهنه مدى طويلة وتكون مؤثرة تأثيرا إيه تأثيرا سلبيا يعني زي النزاع اللي أنت أنا جيت إزاي أنا جيت منين خصوصا لما الأم تحمل طب كيف أتا مثل هذا الولد طب كيف يخرج كيف يبكي إلى مثل مثل هذه الأشياء؟ يعني. وكان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمون أولادهم بعم منويل عمنويل عم ومعنى هذه الكلمة إلى هنا معناه ولهذا كان حب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن بحيث إذا وعى الطفل وعقل علم أنه عبد الله وأن الله هو سيده ومولاه. وقبل ختام هذا المبحث لا بد من التنبيه والتحذير من خطأ تربوي شنيع، وذلك أن بعض الآباء يكذب على مرأى ومسمع من أولاده، بل قد يأمرهم بالكذب ومثال ذلك أن يطرق طارق يريده لحاجة، فيأمر أحد أولاده بالرد عليه نافيا وجود أبيه في الدار، فكم من المفاسد التربوية في مثل هذه التربيه؟ وطبعا يعني بالنسبة للعومي الناس اللي بيشرب مثلا قدام قدامي الاولاد وطبعا بقى المفاسد الاكبر من كده اللي ممكن يعني يعني يشرب المخدرات او يشاهد اشياء غير جيدة او بعضهم يدخل النساء في البيت فمثل هذا الولد او البنت يعني كيف يخرج يعني او كيف يتربى او يعني حاجة من من الصعوبة بالمكان يعني إذا مثلا المرأة بتتكلم عندها بنتين أو بنات كبار في السن والأب بيأتي بنساء في البيت وطبعا لا تريد أن تطلب الطلاق عشان تزوج تزوج البنات طب البنات دول يعني كيف يحترمون الأب حاجة والله يعني صعبة جدا ربنا عافينا جميعا وقل مثل ذلك في إخافة الأولاد عند تأدي بهم بأمور وهمية زي ورجل مسلوخة حاجة بتعت زماغ والحداية تيجي تردك والونددها والباقي الحاجات اللي هي تفضل مرعوب في عمرك من الوهم ومن ال أوحيسية لا فائدة للطفل منها خليني العسكري ياخدك فشوف عودنا يعود الأولاد من الص واو زاير إنه هو عسكري هو اللي هو اللي في الحكومة الحكومة العسكرية فكأن يخيف الأب ابنه بذكر مخلوقات وهمية أو يخيفه ببعض الحيوانات ولو اخافه بذكر النار وعقوبه الله عز وجل بالمرض لمن عصى والده جميل يعني الابن مثلا اتعور سخن اه انت ما صليتش النهارده تمام كده ولو ما صل صلي قبل ما تسخن صلي قبل ما تتعور طعم منه جنين طعم منك ودي حقيقه الناس يعني التلاقيات كلها بتكون بسبب الذنوب بالنسبة لك الصغير اللي على كده ان اي ابتلاء يأتي إليك يكون بسبب ايه بسبب الذنب المشكلة بقى تسخن انت <تصفيق> يقول لك يا طرى انت عملت النهارض فنك ربنا يسترنا جميعا يعني. في المقابل رغبه بالخير والتوفيق من الله لمن أطاع والديه لكان خيرا لهم وأقوى وأهدا سبيلا والكلام في هذا يطول وكتب تربية الأطفال كثيرة متواضرة فليحرص فليحرص على انتفاء الأنفع منها والله لي التوفير ومن في كتاب اسمه تربية الطفل المسلم لوحش محمد نور سويد كتاب يعني كويس وفي كتاب تاني اسمه مسؤولية الأب المسلم اللي عدنان بحارس كتبتين دول يعني لا يخلو منهما أي بيت مسلم ها دول عام اسماعيل لي محاضرات قال اللي اسمها محو الأميات الترموية تمام ف... يعني كتابين دول مهمين جدا جدا يعني دول عام اسماعيل مشكلة المحاضرات بتاعته إنه هو إيه ينهى عن الضرب مطلقا فنعرف إنما الإخوة مش هيقدر <تصفيق> فينهى عن الضرب مطلقا يقول لك الولد أو البنت ما ينضربش بس يعني ايه بيعملوا حاجات تتبقى صعبا يعني ولكن برضو موضوع الضرب يعني الضرب يكون غير مبرح ويكون قليل جدا بيكون آخر الدواء احنا مشكلة اول ما يحصل المشكلة يتم لإيه الضرب فورا يعني ف... نص الله عز وجل أن يهدي يا أولادنا وعلادي المسلمين جزاكم الله خيرا الايه اه لازم نعلمه ممكن الولد دي يجي مثلا يقول اللفظ هو مش فاهمه بس لفظ سوقي زي ما قلت ها الكلام ده الابوك او امك بيقولوه لا ينفعش اقوله انا طول الكلام ده عيب. الكلام ده حرام انت لك؟ انت قيمك عند اولادك اكبر بكثير من قيم المدرسة بس انت ايه اللي بيزهقك ان انت بتعمل النهاردة بكرة بيتهدم هو بيتهدمش على حاجة هو بيحول فانت بترجع تاني بالليل تعمل فيه ايه تحوله تاني وهكذا ما هي التربية عبارة عن ايه اتعاهد التربية من التعاهد وربيه ايه اعاهده انت بس اهم حاجة اوعى اسبوع يمر بدون ما تجلس مع ابنك لو اسبوع مره ممكن فعلا يفلت لان طبعا اللي ورد عليه كتير جلستك معاه بشكل يكون طبعا كويس لها تأثير عجيب يعني فانت برضو مش عايز تزهق من كده يعني شيء طبيعي ان هيروح اي مكان لو رأى عند جدته نفسها هيلاقي بعض الايه بعض المخالفات طب انت هتعمل ايه تحتاج ان انت هيقولك بس انت جديته بتعمل كده فانت مش عايز تقوله بقى بتعمل حرام او بتاعه تب هتتصرف معه ازاي بتقوله هو أبوي يعمل كده لا خا يعمل زي أبوك الولد بيعمل زي أبوه عايش زي كتر تمام وهكذا يعني يحاول ياخد أسلوب آخر بحيث إنه إيه يعني برضو الأسلوب تربوي يعني المقصود إن لابد من المتابعه في غاية الأهميه حتى الواحد لو مشغول لازم يقعد مع أولاده وي, وي... ويسمعهم ومهم و... و... مهم شويه يبقى عايل بعض الاوقات يعني تمام يستخدم اسلوب الحوار مع الاولاد عشان يوصل لعقله بسرعه يعني في نعم من كان الولد ها كان الولد في الوقت ده ما بيسرقش ماشي اما إذا كان بيسرق لا ما تحرموش من المصروف مصروف قليل وانا <تصفيق> اقول لك انت بقى عندك حاجة كتير يعني مثلا أنا الولد بيعمل حاجة غلط فانا عايز احرومه من المصروف وانا عارف انه بيسرق فلو حرومته من المصروف هيتصرف هيسرق يبقى انا وانا عايز اعلمه انه ما يسرقش فمثلا مثلاً بياخد جنيه هتدله خمسين ارشي خمس سبعين ارشي خلاص وخلاص وعدي مرة تانا دله خمسين ارشي المهم ما حلموش خالص تمام ده ده نقطة مهمة جدا يعني طب هو مثلا عنده بيحب جدا الكمبيوتر فانا مش هقوله مش هفتح كومه خليه فتاع كوموتر قوله نص ساعة وتقفل فيحس انه فقد نص ساعة تانية بسبب انه هو عمل حاجة غلط طب يحب ينزل عند جدته لا اما تحريمهش من الحاجه كلها عندما ازاي ما اقولك احنا دلوقتي ما بتربيش ابنك لوحدك انا بتربيه كرتون بيربيه جدتك بتربيه الشارع بيربيه مدرسة بتربيه اللي بيباشين معاه بيربوه فانت عندك على الاقل سبعة تمانية بيربوا معاك فانت لما انت بقافل كل حاجة ده زي مثلا ما ينفعش انت تخصم العيال خلاص فاش تخصم العيال لكن ممكن لما يعمل مشكلة اروح ما ردش عليه مثلا خمس دقايق ويبقى الام معايا بقى فاهمة يعني شوف انت كده ازا عالته تكروح كلمه قوله مش عام كده تاني يعني هما الاثنين يقوموا بدور في نوع من من الحوار مع الطفل يعني لكن القصة انت, انت تحرموا من حاجة الاولاد سهل جدا يتعلموا حاجات صعبة يعني. يعني سألت الكذب مثلا الأولاد سبتتائي وعداد ممكن يكذب بسهولة وبيكذب بعضهم بيكذب بيتخيل فعلا فما ينفعش وده بقى من ضمن الحاجات اللي أنا بكرهها جدا في أي حد يعني أن يقول له ابنه كذاب أو يقول له ابنه يا حرامي ما ينفعش خلاص لأن أنا كده بقى أكد له إن هو إيه؟ أنه هو ك... أنه حتى لو كان كده ده أنا هو هو بيسرق وأنا عايز أعلمه أنه بص أنت ما تحس حاجة على أولا ومتعملش كده تاني وبتاع لغايه ما اعود انه ما يسرعش بيجذب وانا متأكد انه كذاب خلاص اعمل نفس اللي انا باثق فيه خلاص كده اوقف مرة اقول له خلي بالك انت قلت لي كذا وما حصلش وانا مش عايزك تبقى كده يعني عايزك تبقى احسن من كده مرة فمرة فمرة, فمرة. هي معاهدة هو مشكلة ان عايزين ايه اقطع العرق وسيع دمه يسرح مرة يبقى واخد العلقه تمام بعد كده مش هيسرح خلاص هو هياخد العلقه تمام وهيسرح باحتراف يبقى محترف عشان مش عايز العلقه تاني لكن المعلم التربوي اللي يخليه ما يزرقش انت ما عملتوش عشان كده اكرر التربية اي المعاهدة فالمعاهدة معناها لإيه الاستمرار والمداومة احنا بقى لا بيستمرر ولا بي نداوم فانت عايز باقل مجهود تكسب يعني شخصية شخصية عميقة يعني. عشان كده تربية العظماء لها صفات فاللي فلرب العظماء لازم يكون هو عنده نوع من إيه من يعني يكون هو عظيم عشان يقدر يوصل للايه اللي لما يحب يعني اشكركم الله خير